قلنا نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويل ما هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 وَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَهِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَن تُمُطَلِّعُونَ فَالطَّلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَتُهُ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 هذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رغوس الشياطين.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 11. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 12. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 13. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 14. إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح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 فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آليتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون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 إنا كذالك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذالك نجزي المحسنين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 ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم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 119. ثم دمرنا الآخرين 110. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 111. وبالليل أفلا تعقلون 112. وإن يونس لمن المرسلين 113. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من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 وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيهم رَبِّكَ البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون